لَكَمَا نِقَتا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كانت للطاغين مآبا لا بثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء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 وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها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 وليتني كنت ترابا